سَلَّنَا نُوحًا إلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمًا كَمِنْ قَبْلِهِمْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَاتَّقُوهُ وَأُطِيعُونَ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 فَقُلْتُ استَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ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 لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا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 مما خطيئاتهم أورقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا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 ولا تزيدوا العالمين الا تباروا الله